لا إله إلا القرآن, القرآن. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. أرحنا أرحنا إلىك يوم القيامة. إن الله غافلاً عما يعمل إِنَّمَا محنون إنما هو أخيره اليوم تشخص فيه الأبصار مطع من Al-Fatihah